رجل يسأل ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالطة المجزوم للناس وقد أصابني الله تعالى بهذا المرض فكيف أفعل في الطواف روى مالك أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة مجزومة تطوف بالبيت فقال لها يا أمت الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك ففعلت ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي مات قد نهاك فاخرجي فقالت ما كنت لأطيعه حيا وعصيه ميتا فإذا كان المرض مغطى لا يمس احدا فلا بأس فأقول لصاحب السؤال غط يدك بشيء يمنع لمس هذا المكان الضار وحدك وطوافك صحيح ان شاء الله والله اعلم